لا يسقط الحد إذا كان عالما بالتحريم، فإن ماعزا لم يعلم أن عقوبته القتل، ولم يسقط هذا الجهل الحدان. وفيه أنه يجوز للحاكم أن يحكم بالإقرار في مجلسه، وإن لم يسمعه معه شاهدا. نص عليه أحمد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل لأميس، فإن اعترفت بحضرة شاهدين فرجمها. وأن الحكم إذا كان حقا محضا لله لم يشترط الدعوى به عند الحاكم وأن الحد إذا وجب على امرأة جاز للإمام أن يبعث إليها من يقيمه عليها ولا يحضرها وترجم النسائي على ذلك صونا للنساء عن مجلس الحكم وأن الإمام والحاكم والمفتي يجوز له الحلف على أن هذا حكم الله عز وجل إذا تحقق ذلك وتيقنه بلا ريب وأنه يجوز التوكيل في إقامة الحدود وفيه نظر فإن هذا استنابه من النبي صلى الله عليه وسلم وتضمن تغريب المرأة كما يغرب الرجل لكن يغرب معها محرمها إن أمكن وإلا فلا وقال مالك لا تغريب على النساء لأنهن عورة فصل في حكمه صلى الله عليه وسلم على أهل الكتاب في الحدود بحكم الإسلام ثبت في الصحيحين والمسانيد أن اليهود جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا, فذكروا له أن رجلا منه وامراه زنيا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تجدون في التوراة في شأن الرجم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 فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجم فتضمنت هذه الحكومة أن الإسلام ليس بشرط في الإحصان وأن الذمي يحصن الذمية وإلى هذا ذهب أحمد والشافعي ومن لم يقل بذلك اختلفوا في وجه هذا الحديث فقال مالك في غير الموطا لم يكن اليهود بأهل ذمه والذي في صحيح بخاري أنهم أهل ذمه ولا شك أن هذا كان بعد العهد الذي وقع بين النبي صلى الله عليه وسلم وبينهم ولم يكونوا إذ ذاك حربا كيف وقد تحكموا إليه وردوا بحكمه وفي بعض طرق الحديث أنهم قالوا اذهبوا بنا إلى هذا النبي فإنه بعث بالتخفيف وفي بعض طرقه أنهم دعوه إلى بيت ندراسهم فأتاهم وحكم بينهم فهم كانوا أهل عهد وصلح بلا شك وقال طائفه الأخرى إنما رجمهما بحكم التوراة قالوا سياق القصة صريح في ذلك وهذا مما لا يجدي عليهم شيئا البتة. فإنه حكم بينهم بالحق المحق. فيجب اتباعه بكل حال فماذا بعد الحق إلا الضلال وقال الطائفة رجمهما سياسة وهذا من أقبح الأقوال درجوهما بحكم الله الذي لا حكم سواه وتضمنت هذه الحكومة أن أهل الذمه إذا تحاكموا إلينا لا نحكم بينهم إلا بحكم الإسلام وتضمنت قبول شهادة أهل الذمه بعضهم على بعض لأن الزانيين لم يقرى ولم يشهد عليهم المسلمون. فإنهم لم يحضروا زناهما كيف وفي السنة في هذه القصة فدع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشهود فجاءوا أربعة فشهدوا أنهم رأوا ذكره في فرجها مثل الميل في المكحلة وفي بعض طرق هذا الحديث فجاء أربعة منهم وفي بعضها فقال لليهود ائتوني بأربعة منكم وتضمنت الاكتفاء بالرجم وألا يجمع بينه وبين الجلد قال ابن عباس الرجم في كتاب الله لا يغوص عليه الا غواص وهو قوله تعالى يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب واستنبطه غيره من قوله إن انزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا قال الزهري في حديثه فبلغنا أن هذه الآية نزلت فيهم إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم به النبيون الذين أسلموا كان النبي صلى الله عليه وسلم منهم فصل في قضائه صلى الله عليه وسلم في الرجل يزني بجارية امرأته في المسند والسنن الأربعة من حديث قتاده عن حبيب ابن سالم أن رجلا يقال له عبد الرحمن ابن حنين وقع على الجارية امرأته، فرفع إلى نعمان بن بشير، وهو أمير على الكوفة، فقال: لا أقضي فيك بقضية رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كانت أحلتها لك جلدتك مئة جند، وإن لم تكن أحلتها رجمتك بالحجارة، فوجدوه أحلتها له، فجلده مئة. قال الترمذي في سناده هذا الحديث اضطراب سمعت محمدا يعني البخاري يقول لم يسمع قتادة من حبيب بن سالم هذا الحديث إنما رواه عن خالد بن عرفطه وأبو بشر لم يسمعه أيضا من حبيب بن سالم إنما رواه عن خالد بن عرفطه وسألت محمدا عنه فقال أنا أنفي هذا الحديث وقال النسائي هو مضطرب وقال أبو حاتم الرازي خالد بن عرفطه مجهول وفي المسند والسنن عن قبيسة ابن حريث عن سلمة ابن المحدق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في رجل وقع على جارية امرأته إن كان استكرها فهي حرة وعليه لسيدتها مثلها وإن كانت طاوعته فهي له وعليه لسيدتها مثلها فاختلف الناس في القول بهذا الحكم فأخذ به أحمد في ظاهر مذهبه فإن الحديث حسن وخالد بن عرفطه قد روى عنه ثقتان قتاده وأبو بشر ولم يعرف فيه قدح والجهالة ترتفع عنه بروايه ثقتين والقياس وقواعد الشريعة يقتضي القول بموجب هذه الحكومة فإن إحلال الزوجه شبهة توجب سقوط الحد ولا تسكت التعزير فكانت المئة تعزيرا فإذا لم تكن أحل كان زنا لا شبهة فيه ففيه الرجم فأي في هذه الحكومة مما يخالف القياس وأما الحديث سلمة ابن المحبق فإن صح تعين القول به ولم يعد عنه ولكن قال النسائي لا يصح هذا الحديث قال أبو داود سمعت أحمد بن حنبل يقول الذي رواه عن سلمة ابن المحبق شيخ لا يعرف ولا يحدث عنه لا يحدث عنه غير الحسن يعني قبيصه ابن حريث وقال البخاري في التاريخ قبيصه ابن حريث سمع سلامه بن المحدق وفي حديثه منكر وقال ابن منذر لا يثبت خبر سلامه بن المحدق وقال ابن وقبيصة ابن حريث غير معروف وقال الخطبي هذا حديث منكر وقبيصة غير معروف والحجة لا تقوم بمثله وكان الحسن لا يبالي أن يروي الحديث ممن سمع وطائفة أخرى قبلت الحديث ثم اختلفوا فيه فقال الطائفة هو من سوخ وكان هذا قبل نزول الحدود وقال الطائفة بل وجهه أنه إذا استكرهها فقد أفسدها على سيدتها ولم تبقى ممن تصلح لها ولحق بها العار وهذه مثلة معنوية فهي كالمثلة الحسية أو أبلغ منها وقد تضمن أمرين اتلافها على سيدتها والمثلة المعنوية بها فيلزمه غرامتها لسيدتها وتعتق عليه وأما إن طاوعته فقد أفسدها على سيدتها فتلزمه قيمتها لها ويملكها لأن القيمة قد استحقت عليه وبمطاوعتها وإرادتها خرجت عن شبهه المثلة قالوا ولا بعد في تنزيل الإتلاف المعنوي منزلة الإتلاف الحسي إذ يحول بين المالك وبين الانتفاع بملكه ولا ريب أن جارية الزوجة إذا صارت مطوئة لزوجها فإنها لا تبقى لسيدتها كما كانت قبل الوطء فهذا الحكم من أحسن الأحكام وهو موافق للقياس الأصولي ومن جملة فالقول به مبني على قبول الحديث ولا تضر كثرة المخالفين له ولو كانوا أضعاف أضعافهم فصل ولم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قضى في اللواط بشيء لأن هذا لم تكن تعرفه العرب ولم يرفع إليه صلى الله عليه وسلم ولكن ثبت عنه أنه قال اقتلوا الفاعل والمفعول به رواه أهل السنن الأربعة وإسناده صحيح وقال الترمذي حديث حسن وحكم به أبو بكر الصديق وكتب به إلى خالد بعد مشاورة الصحابة وكان علي أشدهم في ذلك وقال ابن القصار وشيخنا أجمعت الصحابة على قتله وإنما اختلفوا في كيفية قتله فقال أبو بكر الصديق يرمى من شاهق وقال علي رضي الله عنه يهدم عليه حائط وقال ابن عباس يقتلان بالحجارة فهذا اتفاق منهم على قتله وإن اختلفوا في كيفيته وهذا موافق لحكمه صلى الله عليه وسلم في من وطئ ذات محرم لأن الوطأ في الموضعين لا يباح للواطئ بحال ولهذا جمع بينهما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما فإنه روى عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوه وروى أيضا عنه من وقع على ذات محرم فاقتلوه وفي حديثه ايضا بالإسناد من أتى بهيمة فاقتلوه واقتلوها معه وهذا الحكم على وفق حكم الشارع فإن المحرمات كلما تغلبت تغلبت عقوباتها ووطء من لا يباح بحال أعظم جرما من وطء من يباح في بعض الأحوال فيكون حده اغلظ وقد نص أحمد في إحدى الروايتين عنه أن حكم من أتى بهيمة حكم لواطي سواء فيقتل بكل حال أو يكون حده حد الزاني واختلف السلف في ذلك فقال الحسن حده حد الزاني وقال أبو سلمة عنه يقتل بكل حال وقال الشعبي والنخاعي يعزر وبه أخذ الشافعي ومالك وأبو حنيفة وأحمد في رواية فإن ابن عباس رضي الله عنه أفتى بذلك وهو راوي الحديث فصل وحكم صلى الله عليه وسلم على من أقر بالزنا بامرأة معينة بحد الزنا دون حد القذف ففي السنة من حديث سهل بن سعد أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأقر عنده أنه زنى بامرأة سمها فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المرأة فسألها عن ذلك فأنكرت أن تكون زنت فجلده الحد وتركها فتضمنت هذه الحكومة أمرين أحدهما وجوب الحد على الرجل وإن كذبته المرأة خلافا لأبي حنيفة وأبي يوسف أنه لا يحد الثاني أنه لا يجب عليه حد القذف للمرأة وأما ما رواه أبو دهود في سننه من حديث ابن عباس رضي الله عنه أن رجلا اتى النبي صلى الله عليه وسلم فأقر أنه زنى بمرأة أربع مرات فجلده مئة جلده وكان ذكرا ثم سأله البينه على المرأة فقالت كذب والله يا رسول الله فجلد حد الفريح ثمانين فقال النسائي هذا حديث منكر انتهى وفي إسناده القاسم ابن فياض الانباري الصنعاني تكلم فيه غير واحد وقال ابن حبان بطل الاحتجاج به فصل وحكم في الامه إلى زنت ولم تحسن من الجلد وأما قوله تعالى في الاناء فإن أحصن فإن أتينا بفاحشة فعليهم نصف ما على المحسنات من العذاب فهو نص في أن حدها بعد التزويج نصف حد الحره من الجلد وأما قبل التزويج فأمر فأمر بجلدها وفي هذا الجلد قولان أحدهما أنه الحد ولكنه يختلف الحال قبل التزويج وبعده فإن للسيد اقامته قبله وأما بعده فلا يقيمه إلا الإمام والقول الثاني أن جلدها قبل الإحصان تعزير لا حد ولا يبطل هذا ما رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه يرفعه إذا زنت امه أحدكم فليجلدها ولا يعيرها ثلاث مرات فإن عادت في الرابعة فليجلدها وليبيعها ولو بضفير وفي لفظ فليضربها كتاب الله وفي صحيح أيضا من حديث علي رضي الله عنه أنه قال أيها الناس أقيموا على أرقائكم الحد من احصن منهم ومن لم يحصن فإن امه لرسول الله صلى الله عليه وسلم زنت فأمرني أن أجلدها فإذا هي حديثة عهد من فاس، فخشيت إن أنا جلدتها أن أقتلها، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال أحسنت. فإن التعذير يدخل تحته لفظ الحد في لسان الشارع، كما في قوله صلى الله عليه وسلم لا يضرب فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله تعالى، وقد ثبت التعذير بالزيادة على العشرة جنس وقدر. في مواضع عديدة لم يثبت نسخها ولم تجمع الأمة على خلافها وعلى كل حال فلا بد أن يخالف حالها بعد الإحصان حالها قبله وإلا لم يكن للتقييد فائده. فاما ان يقال قبل الإحصان لا حد عليها والسنة الصحيحة تبطل ذلك وإما ان يقال حدها قبل الإحصان حد الحره وبعده نصفه وهذا باطل قطعا مخالف لقواعد الشرع وأصوله وإما أن يقال جلدها قبل الإحصان تعزير وبعده حد وهذا أقوى وإما أن يقال الافتراق بين الحالتين في إقامة الحد لا في قدره وأنه في إحدى الحالتين للسيد وفي الأخرى للإمام وهذا أقرب ما يقال وقد يقال إن تنصيصه على التنصيف بعد الإحصان لئلا يتوهم متوهم أن بالإحصان يزور التنصيف ويصير حدها حد الحرة كما أن الجلد زال عن البكر بالإحصان وانتقل إلى الرجم فدقي على التنصيف في أكمل حالتيها وهي الإحصان تنبيها على أنه إذا اكتفي به فيها ففيما قبل الإحصان أولا وأحرى والله أعلم وقبى رسول الله صلى الله عليه وسلم في مريض زنا ولم يحتمل إقامة الحد بأن يؤخذ له عثكال فيه مئة شمراخ فيضرب بها ضربة واحدة فصل وحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بحد القذف لما أنزل الله سبحانه براءة زوجته من السماء فجلد رجلين ومرأة وهما حسان بن ثابت ومصطح بن أثافة قال أبو جعفر المفيلي ويقولون المرأة حملة بنت جحش وحكم في من بدل منه بالقتل، ولم يخص رجلا من امراه وقتل الصديق امراه ارتدت بعد إسلامها، يقال لها أم قرفة، وحكم في شارب الخمر بضربه بالجريد والمعال، وضربه أربعين، وتبعه أبو بكر رضي الله عنه على الأربعين، وفي مصنف عبد الرزاق أنه صلى الله عليه وسلم جلد من الخمر ثمانين، وقال ابن عباس رضي الله عنه لم يوقت فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا وقال علي رضي الله عنه جلد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر أربعين وابو بكر أربعين وكملها عمر ثمانين وكل سنة وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه أمر بقتله في الرابعة أو الخامسة واختلف الناس في ذلك فقيل هو منسوخ وناسخه لا يحل دمرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث وقيل هو محكم ولا تعارض بين الخاص والعام ولا سيما إذا لم يعلم تأخر العام وقيل ناسخه حديث عبد الله بن حمار فإنه أتي به مرارا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلده ولم يقتله وقيل قتله تعزير بحسب المصلحة فإذا كثر منه ولم ينهه الحد واستهان به فللإمام قتله تعزيرا لا حدا وقد صح عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال ايتوني به في الرابعة فعلي أن أقتله لكم وهو أحد رواة الأمر بالقتل عن النبي صلى الله عليه وسلم وهم معاوية وأبو هريرة وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمر وقبيصة ابن ذؤيب رضي الله عنهم وحديث قبيصة فيه دلالة على أن القتل ليس بحد أو أنه منسوخ فإنه قال فيه فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل قد شرب فجلده ثم أتي به فجلده ثم أتي به فجلده ورفع القتل وكانت رخصه رواه أبو داود فإن قيل فما تصنعون بالحديث المتفق عليه عن علي رضي الله عنه أنه قال ما كنت لأدي من أقمت عليه الحد إلا شارب الخمر فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسن فيه شيئا إنما هو شيء قلناه نحن لفظ أبو داود ولفظهما فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم مات ولم يسنه قيل المراد بذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقدر فيه بقوله تقديرا لا يزاد عليه ولا ينقص كسائر الحدود وإلا فعله رضي الله عنه قد شهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ضرب فيها أربعين وقوله إنما ما هو شيء قلناه نحن يعني التقدير بثمانين فإن عمر رضي الله عنه جمع الصحابة رضي الله عنهم واستشارهم فأشاروا بثمانين فأنضاها ثم جلد علي في خلافته أربعين وقال هذا أحب إلي ومن تامل الاحاديث راها تجل على أن الأربعين حد والأربعون الزائده عليها تعزير اتفق عليه الصحابة رضي الله عنهم والقتل إما منسوخ واما أنه إلى راي الإمام بحسب تهالك الناس فيها واستهانتهم بحدها فإذا رأى قتل واحد لينزجر الباقون فله ذلك وقد حلف فيها عمر رضي الله عنه وحلق وغرب وهذا من الأحكام المتعلقة بالآئمة وبالله التوفيق فصل في حكمه صلى الله عليه وسلم في السارق قطع سارقا في مجن قيمته ثلاثة دراهم وقضى أنه لا تقطع اليد في أقل من ربع دينار وصح عنه أنه قال اقطعوا في ربع دينار ولا تقطعوا فيما هو أدنى من ذلك ذكره الإمام أحمد رحمه الله وقالت عائشة رضي الله عنها لم تكن تقطع يد السارق في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في أدنى من ثمن المجن ترس أو جحفة وكان كل منهما ذا ثمن وصح عنه أنه قال لعن الله السارق يسرق الحبل فتقطع يده ويسرق البيضة فتقطع يده فقيل هذا حبل السفينة وبيضة الحديد وقيل بل كل حبل وبيضة وقيل هو إخبار بالواقع أي إنه يسرق هذا فيكون سببا لقطع يده بتدرجه منه إلى ما هو أكبر منه قال الأعمش كانوا يرون أنه بيض الحديد والحبل كانوا يرون أنه أن منهما يساوي دراهم وحكم في امرأة كانت تستعير المتاع وتجحده بقطع يدها وقال أحمد رحمه الله لهذه الحكومة ولا معارض لها وحكم صلى الله عليه وسلم بإسقاط القطع عن المنتهب والمختلس والخائن والمراد بالخائن خائن وليعه وأن جاحد العارية فيدخل في اسم السارق شرعا. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما كلموه في شأن مستعيرة الجاحدة قطعها وقال والذي نفسي بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها فإدخاله صلى الله عليه وسلم جاحد العارية في اسم السارق كإدخاله سائر أنواع المسكر في اسم الخمر فتأمله وذلك تعريف للأمه بمراد الله من كلامه وأسقط صلى الله عليه وسلم القطع عن سارق الثمر والكثر وحكم أن من أصاب منه شيئا بثمه وهو محتاج فلا شيء عليه ومن خرج منه بشيء فعليه غرامة مثلية والعقوبة ومن سرق منه شيئا في الجرينه وهو بيدره فعليه القطع إذا بلغ ثمن المجن فهذا قضاؤه الفصل وحكم العدل وقضى الشات التي تؤخذ من مراتعها بثمنها مرتين وضرب نكال وما أخذ من عطنه ففيه القطع إذا بلغ ثمن المجن وقضى بقطع سارق لداء سفوان بن أمية وهو نائم عليه في المسجد فأراد سفوان أن يهبه إيهبه إياه أو يبيعه منه فقال هل كان قبل أن تأتيني به وقطع سارقا سرق ترسا من سفة النساء في المسجد ودرأ القطع عن عبد من رقيت الخمس سرق من الخمس، وقال ما لله سرق بعضه بعض رواه الماجه. ورفع إليه سارق فاعترف ولم يوجد معه متاع، فقال له ما إخاله سرق؟ قال بلا. فأعاد عليه مرتين أو ثلاثة فأمر به فقطع. ورفع إليه آخر فقال ما إخاله سرق؟ فقال بلا. فقال الحب به فقطعوه ثم احسنوه ثم اتوني به فقطع ثم اتي به النبي صلى الله عليه وسلم فقال له توب إلى الله فقال تبت الى الله فقال تاب الله عليك وفي الترمذي عنه انه قطع سارقا وعلق يده في عنقه قال حديث حسن فصل في حكمه صلى الله عليه وسلم على من اتهم رجلا بسرقه روى روضوا داود عن أزهر بن عبد الله أن قوما سرق لهم متاع فاتهموا ناسا من الحاكه فأتوا المعمال بن بشير صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فحبسهم أياما ثم خلى سبيلهم فأتوه فقالوا خليت سبيلهم بغير ضرب ولا امتحان فقال ما شئتم إن شئتم أن أضربهم فإن خرج متاعكم فذاك وإلا أخذت من ظهوركم مثل الذي أخذت من ظهورهم فقالوا هذا حكمك فقال حكم الله وحكم رسوله فصل وقد تضمنت هذه الأقضية أمورا أحدها أنه لا يقطع في أقل من ثلاثة دراهم أو ربع دينار الثاني تنواز لعن أصحاب الكمائر بأنواعهم دون أعيانهم كما لعن السارق ولعن آكل الربا وموكلة ولعن شارب الخمر وعاصرها ولعن من عمل عمل قوم لوط ونهى عن لعن عبد الله حمار وقد شرب الخمر ولا تعارض بين الأمرين فإن الوصف الذي علق عليه اللعن مقتض وأن المعين فقد يقوم به ما يمنع لحوق اللعن به من حسنات ميحية أو توبة أو مصائب مكفره أو عفو من الله عنه عن الأنواع دون الأعيان. الثالث الإشارة إلى سد ذراع، فإنه أخبر أن سرقة الحبل والبيضة لا تدعه حتى تقطع يده. الرابع قطع جاحد العارية وهو سارق شرعا كما تقدم. الخامس أن من سرق ما لا قطع فيه ضعف عليه الغرم، وقد نص عليه الإمام أحمد رحمه الله. فقال كل من سقط عنه القطع مرعف عليه الغرم وقد تقدم الحكم النبوي به في صورتين سرقه الثمار المعلقة والشاتي من المرتع السادس اجتماع التعزير مع الغرم وفي ذلك الجمع بين العقوبتين مالية ومدنية السابع اعتبار الحرز فإنه صلى الله عليه وسلم أسقط القطع عن سارق الثمار من الشجرة وأوجبه على سارقه من الجرين. وعند أبي حنيفة أن هذا لنقصان ماليته لإسراع الفساد إليه. وجعل هذا اصلا في كل ما نقصت ماليته بإسراع الفساد إليه. وقول الجمهور أصح. فإنه صلى الله عليه وسلم جعل له ثلاثة أحوال: حالة لا شيء فيها وهو ما إذا أكل منه أكل منه بفيه. وحالة يغرم مثليه. ويدرب من غير قطع وهو ما إذا أخذه من شجره وأخرجه وحالة يقطع فيها وهو ما إذا سرقه من ميدره سواء كان قد انتهى جفافه أو لم ينته فالعبرة للمكان والحرز لا ليبسه ورطوبته ويدل عليه أنه صلى الله عليه وسلم أسقط القطع عن سارق الشات من مرعاها وأوجبه على سارقها من عطنها فإنه حرزها الثامن إثبات العقوبات المالية وفيه عدة سنن ثابتة لا معارض لها وقد عمل بها الخلفاء الراشدون وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم وأكثر من عمل بها عمر رضي الله عنه التاسع أن الإنسان حرز لثيابه ولفراشه الذي هو نائم عليه أين كان سواء كان في المسجد أو في غيره العاشر أن المسجد حرز لما يعتاد وضعه فيه فإن النبي صلى الله عليه وسلم قطع من سرق منه ترسا وعلى هذا فيقطع من سرق من حصيره وقناديله وبسطه وهو أحد القولين في مذهب أحمد وغيره ومن لم يقطع قال له فيها حق فإن لم يكن له فيها حق قطع كذمي. الحادي عشر أن المطالبة في المسروق شرط في القطع فلو وهبه إياه أو باعه قبل رفعه إلى الإمام سقط عنه القطع كما صرح به النبي صلى الله عليه وسلم وقال هل لا كان قبل أن تأتيني به الثاني عشر أن ذلك لا يسقط القطع بعد رفعه إلى الإمام وكذلك كل حد بلغ الإمام وثبت عنده لا يجوز إسقاطه وفي السنن عنه إذا بلغت الحدود الإمام فلعن الله الشافع والمشفع الثالث عشر أن من سرق من شيء له فيه حق لم يقطع الرابع عشر أنه لا يقطع إلا بالإقرار مرتين أو بشهادة شاهدين لأن السارق أقر عنده مرة فقال ما اخالك سرقت فقال ملا فقطعه حينئذ ولم يقطعه حتى أعاد عليه مرتين الخامس عشر التعريض للسارق بعدم الإقرار وبالرجوع عنه وليس هذا حكم كل سارق بل من السراق من يقر بالعقوبة والتهديد كما سيأتي إن شاء الله تعالى السادس عشر أنه يجب على الإمام حسمه بعد القطع لأن يتلف وفي قوله احسنوه دليل على أن مؤلة الحسم ليست على السارق السابع عشر تعليق يد السارق في عمقه تنكيلا له وبه ليراه غيره الثامن عشر ضرب المتهم إذا ظهر منه أمارات الريبة وقد عاقب النبي صلى الله عليه وسلم في تهمة وحبس في تهمة التاسع عشر وجوب تخلية المتهم إذا لم يظهر عنده شيء من متهم به وأن المتهم إذا رضي بضرب المتهم فإن خرج ناله عنده وإلا ضرب هو مثل ضرب من اتهمه إن أجيب إلى ذلك وهذا كله من أمارات الريبة كما قضى به النعمار بن بشير رضي الله عنه وأخبر أنه قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم العشرون سبوت القصاص في الضربة بالسوط والعصا ونحوهما فصل وقد روى عنه أبو داود أنه أمر بقتل سارق فقالوا إنما سرق فقال اقطعوه ثم جاء به ثانيا فأمر بقتله فقالوا إنما سرق فقال اقطعوه ثم جاء به في الثالثه فأمر بقتله فقالوا إنما سرق فقال اقطعوه ثم جاء به رابعة فقال اقتلوه فقالوا إنما سرق فقال اقطعوه فأتي به في الخامسة فأمر بقتله فأمر بقتله فقتلوه فاختلف الناس في هذه الحكومة فالنسائي وغيره لا يصححون هذا الحديث قال النسائي هذا حديث منكر ومصعب ابن ثابت ليس بالقوي وغيره يحسنه ويقول هذا حكم خاص بذلك الرجل وحده لما علم رسول الله صلى الله عليه وسلم من المصلحة في قتله وطائفة ثالثة تقبله وتقول به وأن السارق إذا سرق خمس مرات قتل في الخامسة وممن ذهب إلى هذا المذهب أبو مصعب من المالكية وفي هذه الحكومة الاتيان على أطراف السارق الأربعة وقد روى عبد الرزاق في مصنفه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بعبد سرق فأتي به أربع مرات فتركه ثم أتي به الخامسة فقطع يده ثم السادسه فقطع رجله ثم السابعة فقطع يده ثم الثامنة فقطع رجله واختلف السحابة من بعدهم هل يؤتى على أطرافه كلها أم لا على قولين فقال الشافعي ومالك وأحمد في إحدى روايتيه يؤتى عليها كلها وقال أبو حنيفه وأحمد في رواية ثانية لا يقطع منه أكثر من يد ورجل وعلى هذا القول فهل المحذور تعطيل منفعة الجنس أي ذا رضوين من شق فيه وجهان يظهر أثرهما فيما لو كان أقطع اليد اليمنى فقط او أقطع الرجل اليسرى فقط فإن قلنا يؤتى على أطرافه لن يؤثر ذلك وإن قلنا لا يؤتى عليها قطعت رجله اليسرى في الصورة الأولى ويده اليمنى في الثانية على العلتين وإن كان أقطع أن يد اليسرى مع الرجل اليمنى لم يقطع على العلتين وإن كان أقطع أن يد اليسرى فقط لم تقطع يناه على العلتين وفيه نظر فتأمل وهل قطع رجله اليسرى يبتني على العلتين فإن علمنا بذهاب منفعة الجنس قطعت رجله وإن علمنا بذهاب عدوين من شق لم تقطع وإن كان أقطع اليدين فقط وعلمنا بذهاب منفعة الجنس قطعت رجله اليسرى وإن علمنا بذهاب عدوين من شق لم تقطع هذا طرد هذه القاعده وقال صاحب المحرر فيه نقطع يمنا يديه على الروايتين وفرق بينها وبين مسألة مقطوع اليدين والذي يقال في الفرق أنه إذا كان أقطع الرجلين فهو كالمقعد وإذا قطعت إحدى يديه انتفع بالأخرى في الأكل والشرب والوضوء والاستجمار وغيره وإذا كان أقطع اليدين لم ينتفع إلا برجليه فإذا ذهبت احداهما لم يمكنه الانتفاع بالرجل الواحدة بلا يد ومن الفرق أن اليد الواحدة تنفع مع عدم منفعة المشي والرجل الواحدة لا تنفع مع عدم منفعة فصل في قضائه صلى الله عليه وسلم في من سبه من مسلم أو ذمي أو معاهد ثم تعلم صلى الله عليه وسلم أنه قضى بإهدار دم أم ولد الأعماء لما قتلها مولاه على السب وقتل جماعة من اليهود على سبه وأذاه وأمن الناس يوم الفتح إلا نفرا ممن كان يؤذيه ويهجوه وهم أربعة رجال وامرأتان وقال من كعب بن الأشرف فإنه قد آذى الله ورسوله وأهضر دمه ودم أبي رافع وقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه لأبي برذة الأسلمي وقد أراد قتل من سده ليس هذا لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا قضاؤه صلى الله عليه وسلم وقضاء خلفائه من بعده ولا مخالف له من الصحابة وقد أعادهم الله من مخالفه هذا الحكم وقد روى أبو داود في سننه عن علي رضي الله عنه أن يهودية كانت تشتم النبي صلى الله عليه وسلم وتقع فيه فخنقها رجل حتى ماتت فأبطل رسول الله صلى الله عليه وسلم دمها وذكر أصحاب السير والمغازي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال هجت امرأة من النبي صلى الله عليه وسلم فقال من لي بها فقال رجل من قومها أنا فنهض فقتلها فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا ينتطح فيها عنزان وفي ذلك بضعة عشر حديثا ما بين صحاح وحسان ومشارير وهو إجماع الصحابة وقد ذكر حرب في مسائله عن مجاهد قال أتي عمر رضي الله عنه برجل سد النبي صلى الله عليه وسلم فقتله ثم قال عمر رضي الله عنه من سد الله ورسوله أو سد أحدا من الأنبياء فاقتلوه ثم قال مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما أيما مسلم سب الله ورسوله أو سب أحد من الأنبياء فقد كذب برسول الله صلى الله عليه وسلم وهي رده يستتاب فإن رجع وإلا قتل وأيما معاهد عاند فسب الله أو سب أحدا من الأنبياء أو دهر به فقد نقض العهد فاقتلوه وذكر أحمد عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه مر به راهب فقيل له هذا يسب النبي صلى الله عليه وسلم فقال ابن عمر رضي الله عنه لو سمعته لقتلته انا لم نعطهم الذمه على أن يسبوا نبينا والأثار عن الصحابة بذلك كثيرة وحكى غير واحد من الائمه الإجماع على قتله قال شيخنا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 أو في خلوته بقوله يقولون إنك تنهى عن الغي وتستخلي به وغير ذلك فذلك أن الحق فله أن يستوفيه وله أن يتركه وليس لأمته ترك استفاء حقه صلى الله عليه وسلم وأيضا فإن, فإن هذا كان في أول الأمر حيث كان صلى الله عليه وسلم مأمورا بالعفو والصفح وأيضا فإنه كان يعفو عن حقه لمصلحة التأليف وجمع الكلمة ولأن ينفر الناس عنه ولأن يتحدث أنه يقتل أصحابه وكل هذا يختص بحياته صلى الله عليه وسلم فصل في حكمه صلى الله عليه وسلم في من سمه ثبت في الصحيحين أن يهودية سمته في شاه فأكل منها لقمه ثم لفظها وأكل معه بشرب البراء فعفى عنها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعاقبها هكذا في الصحيحين وعند ابي داود انه امر بقتلها فقيل إنه عفى عنها في حقه فلما مات بشرب البراء قتلها به وفيه دليل على أن من قدم لغيره طعاما مسموما يعلم به دون اكله فمات به وقيل منه فصل في حكمه صلى الله عليه وسلم في الساحر في الترمذي عنه صلى الله عليه وسلم حد الساحر ضربة بالسيف والصحيح أنه موقوف على جندب بن عبد الله وصح عن عمر رضي الله عنه أنه أمر بقتله وصح عن حفصه رضي الله عنها أنها قتلت منبرة سحرتها فأنكر عليها عثمان إذ فعلته دون أمره وروي عن عائشة رضي الله عنها أيضا أنها قتلت مدبرة سحرتها، وروي أنها باعتها ذكره المنذر وغيره، وقد صح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقتل من سحره من اليهود، فأخذ بهذا الشافعي وأبو حنيفة رحمهما الله، وأما مالك وأحمد رحمهما الله فإنهما يقتلانه، ولكن منصوص أحمد رحمه الله أن ساحر أهل الذمه لا يقتل. واحتج بان النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتل لبيد بن الاعصم اليهودي حين سحره ومن قال بقتل ساحرهم يجيب عن هذا بانه لم يقر ولم يطم عليه بينه وبانه خشي صلى الله عليه وسلم ان يثير على الناس شرا بترك اخراج السحر من البئر فكيف لو قتله اصل في حكمه صلى الله عليه وسلم في اول غنيمه كانت في الاسلام واول قتيل لما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن جحش ومن معه سرية إلى نخلة ترصد عيرا لقريش وأعطاه كتابا مختوما وأمره أن لا يقرأه إنا بعد يومين فقتلوا عمر بن الحضرمي واسروا عثمان بن عبد الله والحكم بن كيسان وكان ذلك في الشهر الحرام فعنفهم المشركون ووقف رسول الله صلى الله عليه وسلم الغنيمة والأسيرين حتى أنزل الله سبحانه وتعالى يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام ويخراج أهله منه أكبر عند الله فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم العير والأسيرين وبعثت إليه قريش في فدائهما فقال لا حتى يقضي صاحبانا يعني سعد بن أبي وقاص وعتبه بن غزوان فإننا نخشاكم عليهما فإن تقتلوهما نقتل صاحبيكم فلما قدم فاداهما رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثمان والحكم وقسم الغنيمه انتهى الشريط الرابع والأربعون من كتاب زاد المعاد وله بقية على الشريط الخامس والأربعين.